ش ج ر ه فتكونا من الظالمين فوسوس لهما ل ش ي ط ا ن ليبدي لهما ما اور ي عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه ا ل ش ج ر ة إلا أماما

ت ك و ن ا ع ه ا ل د ي ن و ق ا س م م ه ا إ ن ي ل ك م ع ل م ن الاسلاميه ن ه ا بغرور ف

ا ل ش ج ر ة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من و ر ط ا ل ج ن ة وناداهما ربهما أ ل م أ ن ه ك م ا

واقل لكما واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين قالا ر ب ن ربنا, ربنا

و إ ن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا, قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض

يا بني آدم ي ا ب ن ي آدم قد أ ن ز ل ن ا ع ل ي ك م الاسلاميه و ر ش

ينزع ع ه م ا ل ب ا س ه ليريهما م ا س و ع ه م النابلسي ه ي ر ي ه من ث للعلوم ن ه إ ن ا ج ع ل ن ا ا ل ا م ي ه

ولقد جعلنا عليها اباءنا والله امرنا بها قل

وادعوه مخلصين له الدين كما ب د أ ك م تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين أ و ل ي ا ء